أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قَوْمِهِ إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أَخَافُ عليكم عذاب يوم أليم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 وأحي إلى نووحٍ أن لَ يُؤمنِن من طَوِكَ إلاا منَن قد آمامَنَ فَلا تبت إس بِماَا كان يَفعلون وَصنعِ الفُلكَبأَيونناَا وَوحين وَلا تُخاطابني ف الذي نَظَلَوا إنهُ مقون وَيَصْنع الْ الفلك وَك م مّ عليهلَهِم لأُ مِن طَوْمِه سخِروا منه.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 وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَن آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِم فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنْ وَعَدكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروا له شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ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 فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وَأَوْجَسَ منهم خيفة قالوا لا تَخَفْ إنا أرسلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب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 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يَا شعيب مَا نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز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 أمرنا نجينا شعيبا والذين آمَنُوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود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 وذلك يوم مجموع له الناس وَذَلِكَ يوم مشهود وما نؤخره إِلَّا لأجل معدود يوم يأتي لا نَفْسٌ إِلَّا إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 ماَا يَعبُدُونَ إِللاا كَمَا يَعبُدُ باءُهُم مِنْ قَْ وَإَِّا لَُوُّوهم نَّصِييبَهُم غَيْرَ مَنْ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 إ أَزَلناهُ قُرآان عرببعَكُم تاقِنون نَحنونَ قُ الصلَيكَ أَحْسَنَ القصَصِ بِماَا أَ حَن إلَيكَ هذا القُرآانَ وَإِن كتَ مِن قبِ وَإِن كنتتَ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 قالوا لان اكله الذئب ونحن عصبة اننا اذا لاخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه نتنبئ انهم هذا وهم لا يشعرون وجاء اباهم عشاء ان يبكون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 وَاشْرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ارا ابو رهان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 قَالَهَا يَرَاودَتْنِيَ النَّفْسُ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ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 ما تبدونَ مِدُونِهِ إِللاا أَسمَ أَ سََّيتُمُهَا أَتُم وَأَباءكُمْ سَّيتُهَا أَتُم وَأَبَكُم ماَا أَزَلَ اللهَّ بِهَا مِسُمطان إنِ الحُكْمُ إِلَّا لِلههِ أَمرَرَ َّ تَعبض إلا إَّ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 ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى ربك